باب الفوات والإحصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسأل ابن عباس وأباه ريرت رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي قال مصنفه شيخنا حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري أبقاه الله في خير آخر الجزء الأول وهو النصف من هذا الكتاب المبارك قال وكان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثمانمئة وهو آخر العبادات يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع